الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونهتدى بهداه ما بعد هذه أول جلسات برنامج الحديث التخصصي كما أعن عنه والمرض بذلك أن هذا البرنامج سيكون متتابعا بحيث يخرج الإنسان بعده إن شاء الله قادرا على جمع طرق الأحاديث وتخريجها والحكم عليها والتمييز بين أقوال المصححين والمضاعفين ويكون عنده مقدرة على البحث والنظر في كلام المحققين في الحديث وفي غيرها وأن يستقل أيضاً بالحكم أن يسر الله عز وجل له وواصل المسير فهذا البرنامج كما أعلن وبين بأن البرنامج سيكون برنامجا تخصصيا يعني سنتكلم عن المسائل بشيء من العمق والتفصيل والمقرر أن يكون الذين يحضرون هذا البرنامج قد قد درسوا مصطلح الحديث يعني لن لن نستغرق الوقت في تصوير المسائل وتفصيلها وذكر الأمثلة عليها مثال على كذا ومثال على كذا لأن هذا مكانه فقط في كتب المصطرح في الدروس التي يبتدئ بها الطالب والذي لم يسبق له أن درس المصطرح دراسة جيدة وتصور مسائله تصوراً صحيحاً فلن نناسبه لأن لن نقف على كل مسألة ونصورها وإنما نتعلق على المسألة التي قد نحتاج إلى التعليق عليه ولذلك هذا نبه عليه نبه على هذا وتكلم. ين بأن الإنسان لا يدخل هذا حتى يكون قد أتم متناً من المتون التي شملت عامة المسائل كان درس مثلاً الباعث الحديث أو درس غيرها من الكتب التي تكلمت على عامة المسائل لأما دراسة بيقونية فلا تكفى بيقونية لم تستوعب عامة مسائل المصدرح لأن الإنسان إن إذا دخل ولم يهضم هذه المسائل لن يتصورها فربما يستغرق وقتاً ويتعب ولا نتصور كثيرا من هذه المسألة سنتكلم عنها طبعا المقرر في هذا البرنامج إذا أردنا قبل أن نخوض في, في دراسة تخريج الأسانيد والحكم على الرجال والحكم على حديث أو ما شابه ذلك لا بد أن يكون الإنسان مهلم بالمصطلح لأن المصطلح من علوم الآلة إذا لم يهضم مسائل المصطلح ويتقنها فلن يستطيع بعد ذلك أن يكون حكمه صحيحا كما أراد أن يحكم في مسائل الفقهية وأن يفتي بد أن يكون ملمة بأصول والقواعد التي تستنبط بها الأحكام وما يتعلق بأصول الفقه وكلما كان لسان أقعد في أصول الفقه ومعرفة موا... طرق وقواعد الاستنباط كان... كانت فتياه أدق وأصوب كذلك في هذا المصطلح كتب المصطلح كثيرة جدا المقرر أو الخطة في هذا البرنامج أن الناس سنبدأ ببعض الكتب المهمة يعني سنمر مرورا سريعا على بعض كتب المصطلح المهمة كتب مصطلح كثيرة جدا لكن سنمر على أهمها على أهم الكتب ونمر عليه مرورا سريعا ونقف على بعض المسائل ونؤكد على بعض المعاني وربما نستدرك بعض الأشياء أو نعلق على بعض الأمور أو نصوب بعض يعني الأقوال المؤلف على ما يعني تبيّل الإنسان فإذا مررنا على هذه الكتب التي سأسردها سنذ... بعد ذلك ننتقل بعد ذلك إلى الحكم على الأسانيد أو على الحكم على الرجال والنظر في أحوال الرجال وكيف يصل الإنسان إلى الحكم على الرجال لأن كثيراً من المشاكل تقع عند الطلبة في التطبيق ويقرأ لكن إذا أراد يحكم على راون يجد كلام العلماء فيه وأهل هذه مختلفا. فأحيانا قد يعسر عليه أن يحكم عليه بحكم واحد وربما تجد كثير من الناس يعتمد على قول حافظ بن حجر أو الذهب في الكاشف أو ما غير ذلك وهذا يكون في الحقيقة مقلدا يكون إذا كان يبني حكمه على الرجل بما اختاره من حجر مثلاً أو غيره هذا تقليد والإنسان إذا راد أن يكون محققاً لا ان يتوصل إلى حكم ثم بعد ذلك يستعنس بما ذكره العلماء ثم بعد ذلك ننتقل بعد ذلك لدراسة الأسانيد وكيفية جمع الطرق والأحاديث وكيف يبدأ الإنسان بجمع الطرق ثم يبدأ بحكم بالحكم عليها ولا بد في أثناء هذه المرحلة أن نمر على بعض كتب التخريج وأن نقرأ شيئاً مما من كتب التخريج ومن أمثالها كتاب تلقيص الحبير ونصب الراية أو إرواء الغليل للشيخ الباية رحمة الله عليه فالشاهد أن لا بد أن يمر الإنسان حتى يتعلم كيف يجمع العلماء الطرق وكيف يحكمون عليها وكيف توصلون إلى النتيجة وكيف يناقشون الخلاف وما شبه ذلك ثم بعد ذلك نحتاج أيضا أن نتكلم على شيء من فن العلل والعلل إذا لم يضبط الإنسان هذه المسائل ويعرف طرق أهل العلم في تعليل الحديث ومعرفة الخطأ في الرواية فربما يأتي إلى حديث أجمع العلماء على تعليله فيصححه أو يأتي إلى حديث أجمع العلماء على تصحيحه فيضعفه ولذلك نحن نحتاج إلى تكلم على شيء على فن العلل وهو من أدق فنون مصطلح الحديث وعلم الحديث وأنسب كتاب في هذا كتاب التمييز للإمام مسلم فهو بمثابة كتاب متن يشرح فيه طرق التعليل كيف يعلل العلماء الحديث وكيف يحكمون عليه ونقرأ كذلك نحتاج إلى نقرأ في كتاب العلل للدار قطني نقرأ بعض الفصول بعض الأبواب ننظر كيف يحكم الدار قطني على الحديث أو نقرأ في كتاب عين الحديث لابن أبي حاتم الرازي أو غيرها من الكتب التي تكلمت على بعض أنواع العلل. ثم بعد ذلك قد نكلف بعض الشباب في قراءة بعض الكتب إذن يعني البرنامج الحقيقة أننا سنمر على بعض الكتب المصدرح وأنا اخترت أن نمر في البداية على كتاب مقدمة من الصلاح ثم نمر بعد ذلك على كتاب الموقظة للذهبي ثم بعد ذلك نأتي على كتاب شرح إلى الترمذي للحاظم الرجب ثم نمر على كتاب النكت لابن الصلاح يعني ها اخترت انا افضل الكتب وانفسها والتي فيها فوائد جمع ثم بعد ذلك نمر مرورا سريعا على كتاب علوم الحديث للحاكم النيسابوري رحمه الله ثم بعد ذلك ننظر ايضا في كتاب في ننظر في كلام العلماء في الجرح والتعديل فنحتاج أن نقرأ في بعض كتب الجرح والتعديل كميزان الاعتذال فنقرأ منه بعض الورقات أو كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيرها ثم قد نكلف بعض الشباب في الحكم على بعض الرجال فنكلف أن يجمعوا الحكم على بعض الرجال حتى نتذرب كيف نحكم ونتوصل الحكم في حق بعض الرواة المختلف فيها ثم بعد ذلك نقرأ في كتب التخريج وننظر في بعض الكتب وإلى الآن ما الكتاب قد يكون رواء الغليل أو غيره ثم بعد ذلك نقرأ في كتاب التمييز للإمام مسلم رحمه الله فإذا فرغنا منه قرأنا أيضا في بعض الكتب نختار بعض الفصول من كتاب العلن للدار قطني وهو أنسب الكتب حقيقة يعني لأنها أوسع كتب العلن ثم بعد ذلك ويكون هناك التكاليفات لبعض الشباب في القراءة. نقول لجميع الحاضرين الحقيقة. لابد أن يق طالب العلم لابد إذا راد أن يتقن الحديث لابد أن يكون كثير القراءة والاطلاع. فلا بد أن يقرأ مثلا ميزان اعتدال ونقرأ تهذيب التهذيب ونقرأ الجرف التحديب بن أبي حاتم أو تاره الكريم البخاري ونقرأ كثيرا من هذه الكتب. فشاهدنا أن, أن هذه أمور سنمر عليها. يعني هذه الفكرة العامة الإجمال والتفصيل سيأتي. يعني كلما فرغنا من الكتاب انتقلنا إلى آخر لكن البداية سنبدأ بكتب المصطلح حتى نضبط هذه المصطلحات ونعرف كلام العلماء فيها فنقرأ كتاب أو اخترنا أن نبدأ بكتاب مقدمة من الصلاح وهو العمدة تقريبا عمدة الكتب في المصطلح كتاب من الصلاح وكل من جاء بعده أكثرهم إما جاءوا ملخصين لكتابه أو شارحين أو مقيد لما ما أو جعلوا عليه كثيرا من النكت ومنهم من, من من من نظمه ومنهم ومنهم ومنهم وعامة ما أُلِف بعد كتاب الصلاح تجدهم عيالا على كتاب الصلاح وقد سبقه إلى ذلك الخطيب وذاه في الكفاية وهو أوسع الكتب قبل من الصلاح في ذكر عفون الحديث فإن كتاب الصلاح ذكر ستة وست بابا وأقل من كتاب الكفاية معنا أن المصطلح قد تكلم عنه قديما لكن لم يكن بذلك الصورة المكتملة التي جمعت عامة الفنون الأبواب المتعلقة بمصطلح الحديث وإلا فإن الشافعي رحمه الله تكلم على شيء من فن المصطلح في كتابه الرسالة والإمام في مقدمة الصحيح تكلم على ما يتعلق مسائل بالمصطلح والتعليل وله كتاب مفرد بعنوان التمييز والترميد رحمه الله ذكر ذلك أيضا في كتاب آخر خاتمة كتابه الجامع وهو المعروف عند العلماء بالعلل الصغير وهذا من أنفس الكتب التي تكلمت على هذه الفنون ولذلك شرح الحافظ رجب شرحا لا يوجد له نظير ليس كتاب لشرح ابن حجر ابن رجب رحمه الله على علل الترمذي ليس له نظير في ما يسمى المصطلح، وابن حجر رحمه الله ليجد طولة طبعا في مسائل المصطلح ولذلك نحتاج النقرأ في كتابه النكت على ابن الصلاح الذي لم يكمله لكنه مر على كثير من مسائله لأنه قد ذكر أمورا مهمة جدا من الفرائض وأما أجمع الكتب التي قد تعد من الكتب الكبار التي جمعت عامة المسائل يعني جمع من الصلاح وزاد عليه وغير ذلك فقد يكون تدريب الراوي للسيوطي أو فتح المغيث للسخاوي فتح المغيث أنا عندي أنفس وأفضل من تدريب الراوي لأن السخاوي كان أقعد من الحديث من السيوطي فنحن نحتاج أن نمر على بعض هذه الكتب والموقظ للذهب على اختصارها فإن الذهب رحمه الله لا شك أنه من أبرز علماء الحديث المتأخر ولذلك كلامه أدق من كلام غيره ومن نظر إلى كلامه يجد أنه قد يفوق غيره في الفهم كما أن ابن رجب من قرأ من رجب رحمه الله في شرع يرى حقيقة البون بينه وبين غيرهم من تكلم في فن المصطرح من قرأ كلامه وجد أن ابن رجب رحمه الله كان من أقعد الناس وأفهمهم لكلام المتقدمين ومثله شيخ الإسلام من تيمية والابن القيم وهذا قربه من عليه في كتاب الفروسية فرائد مهمة وفوائد جمة فيما يتعلق بالحكم على الحديث والمصطلح والتعليل فهذه في الحقيقة نحن ما يعني قد نمر عليه مرورا نأخذ بعض الفصول ذكر ابن القيم في الفروسية وبعض ربابه تكلم عن الشه سمتيم رحمة الله عليهما علي علي علي علي علي علي فالشاهد أننا نحتاج في هذه المرحلة الأولى أن سميها نسميها المرحلة الأولى أن نضبط المصطلح وأن نعرف كل ما يتعلق طبعاً كتاب العلوم الحديث للحاكم أنه يستوى من أنفس الكتب ولا شك أن كل ما كان كتاب متقدماً كل ما كان أنفس ولذلك كتاب ابن الصلاح ابن الصلاح رحمه الله من تأمل الكتب المصطلح يجد أن ابن الصلاح أفهم وأقعد في فن المصطلح ممن أتى بعده وحتى من انتقدوه ممن أتى بعده وعلقوا على المواضع ابن الصلاح أقعد في فهم كلام المتقدمين من غيره وسنمر على بعض هذه الأمور أشاهد أن هناك بعض الكتب في الحقيقة فيها فهذا مهم وأنا أرى أن الناس لا يمكن يضبط المصطلح ضبطا يعني جيدا موافقا لكلام المتقدمين إلا إذا قرأ بعض الكتب التي يراها مهمة وإلا فإن عند بعض المتاخرين شيء من الاختلاف عن بعض بعض آهبي المتقدمين ولا أقول كما كما يدّعى العام بين هناك مذهب متقدم ومذهب متاخرين كشيء عام نقول نقول هذا في كل الفنون في كل الفنون فإن المتقدمين كانوا أفهم به الفقه وأقعد من غيرهم ولذلك تجد الأمة الأربعة ومن كان في عصرهم كانوا أقعد بالفقه من أتى بعدهم وتجد عند المتأخرين من منتسبين منتسبين لأمة المذاهب من الأقوال ما لا توافق أقوال الأمة وهذا ظاهر وهذا كذا, كذا تجد في العقيدة وهذا كذا تجد في كثير من المسائل فهذا أيضا في الحديث قد جاء من المتأخرين من المحدثين من لم يكونوا يعني مدركين دراكان تام لماذا المتقدمين هذا قد يقولنا قوارن تخالف المتقدمين لكن هل يعد هذا منهج لكل متأخرين لا طبعا من لا يمكن يقول الإنسان قائل بن الذهبي رحمه الله لم يكن يفهم هذا المتقدمين لا يقول ولا جاهل أو ابن حاضر رجب أو الحاضر من حجر أو ابن تيمي أو ابن القيم ما يمكن يقال هذا قد يقال هذا عن بعض العلماء كالسيوطي وغيره وما شابه ذلك ممن لم يكون بذاك التحقيق لك لا يمكن يقال عن فالدعوة التي تثار اليوم مذهب متقدم ومذهب متأخرين كان كل من أتى بعد القرن الرابع الهجري أو كما قيل بعد الدار قطني فيعد المتأخرين أو بعد عصر التدوين وأن هذا لهم مذهب هذا في الحقيقة أرى أنه جناية وكثير منه في الحقيقة هو إهدار لكلام المتقدمين وقد يكون جزء منه طعنا في شيخ ناصر رحمة الله عليه ونحن عشنا هذه أو عشنا مع هؤلاء الذين يعيشون هذا حصل بيننا وبينهم شيء من؟ النقاش وهذا فالشاهد أن لا نقول أنك مذهب متقدم وذهب متأخرين لكن نقول قاعدة العامة بأن المتاخر بين المتقدم أقعد في الفن من من أتى بعده هذا في ليس في الحديث بل في كل الفنون ولذلك لو قرأ الإنسان كلام الحافظ بن رجب عن الخصوص في شرح علل يجد أن, أن, أن, أن كلامه أقعد من غيره وأفهم وأنا لا أشك أن ابن رجب رحمه الله في المصطلح أقعد وأفهم الحافظ بن حجر رحمه الله على جلالة قدر الحافظ بن حجر ولا أشك أن الذهب رحمه الله كان أقعد في هذا الفن من من حافظ ابن حجر وابن حجر أقعد من عامة من أتى بعده ومن كان ربما قبله لكن نتكلم هنا نتكلم عن, عن نجوم في الفن وقد يفوق بعضهم غيره وذلك الموقض للحافظ الذهب رحمه الله فيها النفائس ودقائق لا تجدها في عامة كتب المصطلح لأن كثيراً من تكلم في فن المصطلح جرى أو مشوا على ما يعني عالم ما مشاعر العلماء وقبلهم ولم يكن كثير منهم من المحققين أما المحققون فهم مشهورون كالذهب والحاضر من رجب ومن حجر وغيرهم من هم يتفاوتاً أيضاً في هذا فاخترنا نبدأ بكتاب علوم الحديث الذي اشتهر بعد ذلك في مقدمة من الصلاح لاني أرى أنه من الكتب المهمة بل هو عمدة الكتب التي أتت بعده وكتاب قد انتلأ أو هو مليء من النفائس والدرر التي ربما أخطأ بعض المتأخرين في فهم كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله والطريقة التي سنبدأ بها سنقرأ قراءة سريعة ونعلق على بعض الأشياء وهذا الدرس مفتوح يعني يمكن إنسان يسأل في أثناء ليس كالدروس العامة سؤال بعد الدرس لأنه كما ذكرنا هذا الدرس يعتبر درسا خاص يعني اسم الدروس العامة التي المتون التي تشرح ثم بعد ذلك الطالب يسأل بعد وإنما هي إذا أسكر عليه شيء يسأل لكن لن نصور مسائل. لما يتصور مسائل لن نبدأ نصور هذا معناها كذا أو هذه صورتها كذا وكذا المفترض أن يكون الشباب قد ألموا بهذه المسائل وكما هو هذا الدرس بما أنه خاص لن نلتزم بالبرنامج العام يعني نحن الأصل أنه كل جمعة بعد العصر المغرب لكن في وقت العطلات ووقف الجدول العام سنبدأ بنقرأ ربما إذا وقفنا مثلا في العطرة القادمة الآن أو في الصيف نقرأ في غير يوم الجمعة لأننا لا بد أن ننجز كثيرا من هذه الموافة فهذا لن نلتزم فيه أنه كالدروس العامة اللي هو الدرس السبوعي ووقت الامتحانات والإجازات تعطى لا هذا سيكون يعلن عنه في حين لو أتت عطلة وقد نحتاج قد نقرأ يوم يومين ثلاثة متتالية وهذا ولكن نرجو أن يتابعوا في الموقع اللي أنه نغزي في تويتر في حساب الدروس طيب في سؤال قبل أن نبدأ استفسار نحن قلنا المرحلة الأولى سنقرأ مقدمة ابن الصلاح ثم نأخذ الموقظة ثم نأخذ شرح عليا لابن رجب ثم علوم الحديث للحاكم وهذا تغير من الكتب المقررة حاليا ثم بعد ذلك نقرأ قد نقرأ في بعض كتب مصطرح متأخرة التي هي أوسع جملة عمد مساء كباتح المغيث قد نقرأ منه أبوابا نعم أفضل طبعة لمقدمة من الصلاح هي طبعة عائشة بنت عبد الرحمن المعروف ببنت الشاطئ هذه أفضل الطبعات لهذا الكتاب ها؟ وعتر تحقيقاته جيدة نور الدين عتر تحقيقاته جيدة فإذا وجدتم ما وجدتم في طبعة بنت الشاطئ فأحرض نور دين عتر تحقيقاته جيدة الشيخ الله حسين عليك هل من الكتب المقررة مقدمة مسلم في الصحيح؟ سنقرأها طبعا هي لأن بمنها الصغيرة سنقرأها لابد هاي الكتب مهمة جدا هذه والعينة للصغير الحاجة اللي ما نقرأها مع شرح هي لابد نقرأها معها. طبعاً سنقرأ نحن في كتب الجرح والتعديل من نبيحات المقدمة الجرح والتعديل مهمة جدا يعني مقدمة ابن أبي حاتم في جرح وتعديل مهمة جدا أن على كيف يعلن العلم الحديث وكيف يتكلمون وتكلم على عبارات المحدثين والتصحيح إذا يتينا إلى مسألة الرجال وكيف نحكم ونبدأ نفسر بعض وقد نقرأ بعض الكتب متعلقة المصطلح في الرفع التكميل وغيرها الشاهد يعني بداية سنبدأ بهذا ثم بعد ذلك تبين أنا مع الأيام يعني ليست ليست الصورة كاملة الآن نعرف من أين ننتهي لكن هذه الفكرة العامة سنقرأ بعد ذلك في النهاية بعد ما نفرغ نضبط المصطلح نقرأ في كتاب التغريج نقرأ الرجال ثم نقرأ في كتاب التغريج كتب التغريج نعم نبدأ خلاص في سؤال في استفسار يلا توقع الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد قال رحمه الله تعالى قال شيخنا الإمام العالم الفاضل العامل المفتي الحافظ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر النصري الشهرزوري الشافعي عرف بابن الصلاح رضي الله عنه وتلاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله الهادي من استهداه الواقي من اتقاه الكاف من تحرى رضاه حمدا بالغا أمد التمام ومنتهاه والصلاة والسلام الأكملان على نبينا والنبيين وآل كل ما رجى راج مغفرته ورحماه آمين آمين هذا وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة يحبه ذكور الرجال وفحولتهم ويعنا به محققهم هذه كلمة الذهبي قال علم الحديث يحبه ذكور الرجال ويكرهه مؤنثه ولا شك إن علم المصطلح علم مهم جدا لا يمكن سان يتوصل كم من المسألة فقهية أو كثير من أبنية على الحديث فإذا كان سان مقلدا فيها فهو سيبقى مقلد ليس مجرد مجرد النظر هنا سيبقى إذا لم يتحقق من حديث وصحته سيبقى مقلدا لذلك لا بد إن إراد إنسان أن يكون طالب علم محقق المسألة لا بد أن يكون ملما بمعرفة الطرق التي يعرف فيها صحة الحديث من ضعفه قال ويعنى به محقق العلماء وكمالتهم ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم وسفلتهم وهو من أكثر العلوم تولج في فنونها لسيما الفقه الذي هو إنسان عيونها ولذلك كثر غلط العاطلين منه من مصنف الفقهاء وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء نعم ها تجد بعض الفقهاء اليوم تجد يقول الحاجثة ليس حاجثة ساسا هذا كثير بل يتتابع العلماء عن نقل الحديث ليس له أصل وما من مذهب لو وتجد بعض من بعض الحديث المشهورة بينهم والذي على يعتمد عليه بعض المسائل الفقهية وليست حديثا ليس حديثا أساسا ليست تقول لو كان حديثا ضعيفا ليس حديثا أساسا نعم ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيمة عظيمة جموع طلبته رفيعة مقادير حفاظه وحملته وكانت علومه بحياتهم حية وأفنان فنونه ببقائهم غضة ومغانيه بأهله آهله فلم يزالوا في انقراض ولم يزل في اندراس حتى آضت بهم الحال إلى أن صار أهله إنما هم شردمة قليلة العدد ضعيفة العدد لا تعنى على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلا ولا تعتني في تقيده بأكثر من كتابته عطلا مطلحين علومه التي, هي التي بها جل قدره مباشرة معارفه التي بها فخم أمره فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلف له كاشفا والسائل عن علمه لا يلقى به عارفا من الله الكريم تبارك وتعالى وله الحمد أجمع بكتاب معرفة أنواع علم الحديث هذا تسميته إذن هو سمى كتابه بكتاب معرفة أنواع العلم الحديث ثم اشتهر بعد ذلك بمقدمه من الصلاح نعم هذا الذي أباح بأسراره الخفية وكشف عن مشكلاته الأبي وأحكم معاقده وقعد قواعده وأنا معالمه وبين أحكامه وفصل أقسامه وأوضح أصوله وشرع وشرح فروعه وفصوله وجمع شتات علومه وفوائده وقنص شوارد نكته وفرائده يعني هو لا يسمع على كتابه ويبين بأنه قد جمع كل ما ذكره آه. فالله العظيم الذي بيده الضر والنفع والإعطاء والمنع أسأل وإليه أضرع وأبتهل متوسلا إليه بكل وسيلة متشفع إليه بكل شفيع أن يجعله مليا بذلك وأملا وافيا بكل ذلك وأوفى وأن يعظم الأجرة وينفع والنفع به في الدارين إنه قريب مجيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه وظن الله استجاب له أن أصبح الكتاب بعض الكتب بارك الله فيها بركة عظيمة فأصبحت عمدة لما بعدها تجد بعض الكتب عمدة في كل فن تجد بعض الكتب عمدة لأصحاب هذا الفن وهذا شك أشكاً كتاب الصلاح من الكتب التي يعتبر العمدة في فن المصطلح وهذا من باركة هذا الكتاب من استجابة الله لدعائي مؤلفه رحمه الله قال وهذه فهرسة أنواعه فالأول منها معرفة الصحيح من الحديث الثاني معرفة الحسن منه الثالث معرفة الضعيف منه الرابع معرفة المسند الخامس معرفة المتصل السادس معرفة المرفوع السابع معرفة الموقوف الثامن معرفة المقطوع وهو غير المنقطع التاسع معرفة المرسل العاشر معرفة المنقطع الحادي عشر معرفة المعضل ويليه تفريعات منها في الاسناد المعنعني ومنها في التعليق الثاني عشر معرفة المد... التدريس وحكم المدلس الثالث عشر معرفة الشاذ، الرابع عشر معرفة المنكر الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها السابع عشر معرفة الأفراد الثامن عشر معرفة الحديث المعلل التاسع عشر معرفة المضطرب من الحديث العشرون معرفة المدرج من الحديث الحادي والعشرون معرفة الموضوع الحديث الموضوع الثاني والعشرون معرفة المقلوب الثالث والعشرون معرفة صفات من تقبل روايته ومن ترد روايته الرابع والعشرون معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وفيه بيان أنواع الإجارة الإجازة وأحكامها وسائر وجوه الأخذ والتحمل وعلم جم وعلم جم الخامس والعشرون معرفة كتابة الحديث وكيفية الضبط الكتاب وتقيده فيه معارف مهمة رائقة السادس والعشرون معرفة كيفية رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك وفيه كثير من نفائس هذا العلم. السابع والعشرون معرفة أداب المحدث الثامن والعشرون معرفة أداب طالب الحديث التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل الموفي ثلاثين معرفة المشهور من الحديث الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز من الحديث الثاني والثلاثون معرفة غريب الحديث الثالث والثلاثون معرفة المسلسل الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه الثامس والثلاثون معرفة المصح من أسانيد الأحاديث ومتونها السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصيل الأسانيد الثامن والثلاثون معرفة المراسيل والخفي الخفي إرسالها التاسع والثلاثون معرفة الصحابة رضي الله عنهم الموفي أربعين معرفة التابعين رضي الله عنهم الحادي والأربعون معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر الثاني والأربعون معرفة المدبج وما سواه من رواية الأقران بعضهم عن بعض الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواء الرابع والأربعون معرفة رواية الأباء عن الأبناء الخامس والأربعون عكس ذلك معرفة رواية الأبناء عن الأباء السادس والأربعون معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم متأخر تباعد ما بين وفاتيهما السابع والأربعون معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد الثامن والأربعون معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة التاسع والأربعون معرفة المفردات من أسماء الصحابة والروات والعلماء الموفي خمسين معرفة الأسماء والكنا الحادي والخمسون معرفة كون المعروفين بالأسماء دون الكناء الثاني والخمسون معرفة القابل المحدثين الثالث والخمسون معرفة المؤتلف ومختلف الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق الخامس والخمسون نوع يتركب من هذين النوعين السادس والخمسون معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب السابع والخمسون معرفة المنسوبين لغير أبائهم، الثامن والخمسون معرفة الأنساب التي باطنها على خلاف ظاهرها التاسع والخمسون معرفة المبهمات الموفي ستين معرفة تواريخ الرواة في الوفيات وغيرها الحادي والستون معرفة الثقات والضعفاء من الرواة الثاني والستون معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات الثالث والستون معرفة طبقات الرواة والعلماء الرابع والستون معرفة الموالي من الرواة والعلماء الخامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم وذلك آخرها وليس بآخر الممكن في ذلك ولذلك زاد بعضهم بعض, بعض وعلوم الحديث على زيادة على 65 إلى أكثر من ذلك نعم فإنه قابل للتنويع لما لا يحصى إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث وصفاتهم ولا أحوال متون الحديث وصفاتها وما من حالة منها ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها فإذا هي نوع على حاله ولكنه نصب نص نعم ولكنه نصب من غير أرب وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم ما من أ... ما من نوع من هذه الانواع إلا وقد كتب فيه ما من نوع من هذه الانواع إلا وقد أفردت فيه مؤلفات فيما يتعلق بالمتون أو ما يتعلق بالرجال والخطيب وداد رحم الله كتب في كثير من هذه وأفرد لهم مصنفات حتى قيل كل الناس بعد الخطيب عيال على كتبه رحمه الله تعالى النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث قال رحمه الله اعلم علمك الله وإيايا أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معلنا إذن هذه خمس صفات متفق عليها نكون متصلاً وأن يكون رواته عدونا وقد حصلوا على الدرجة العليا من الضبط ولا يكون فيه شدوذ ولا علّة ثم يأتي رحم الله يفسر هذا وقول القسم الصحيح وحسن وضعيف هذا بحسب كلام متاخرين من عليه وإلا فإن كثير متقدمين تجدهم يكون صحيح وضعيف والحسن تتكلّى فيها بعض المحدثين وأفرد لها يعني وحده وكان يعرف بعضهم بأنه يفرد الحسن كالترمذي وغيره وإلا فإن عامة المتقدمين تجدوا لفظ الحسن أو إطلاق لقا... لقا... لقا... الحسن على الحديث قليلا نادرا لكن العلماء اصطلحوا على منزله بين الصحيح والضعيف نعم. قال وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جرح وهذه أنواع ليأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل العلم إذن هذه الشروط مجمعة عليها لا خلاف بين المحدثين متقدمين على أن الحديث يشترط أن يتصف بهذه الصفات الخمس وإلا لم يكن حديثا صحيحا قال بلا خلاف بين أهل الحديث وقد يختلفون في صحة بعض الحديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل نعم كما المرسل اختلف وهل يعتبر صحيحاً لا يعتبر صحيحاً بمعنى سقوط من آخر السند منهما كان يحتج به منهما يحتجوا به إذا لم يجد في الباب غيره إذن قد يختلفون في بعض هذه الأوصاف لكنهم مجمعون على اشتراط اتصاف بها ما قد يختلفون في راوين هل هو من قبيل الرواة الصحيح أو هو ضعيف ضعيفة أو ما شابه ذلك لكن اشتراط هذه الشوطة الخمسة لا خ ومتى قالوا هذا حديث صحيح فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة وليس من شرطه أن يكون مقطوعاً به في نفس الأمر لا يشترط أن يكون مجمع على صحته لا لا, لا ما يختلفون نعم لكنهم يختلفون هل هذا بمعنى ضعف الحديث الذي صححه وغيره الذي صححه وغيره يقول توفرت فيه الشروط وذاك يقول إيش لم تتوفر فيه كل الشروط إذا هم متفقون على الشروط مختلفون في تنزيله على بعض الأحاديث نعم قال إذ منه ما ينفرد بر... بروايته عدل واحد وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول نعم بعض العلماء كان يرد برواية الفرد يقول إذا انفرد ولو كان عدلا إذا فرد بحديث ولم يتابع عليه فإنه ينكره ويعده منكرا وهذا قد عرف عن باك البرديج والإمام أحمد وغيرهم كما سيأتي الكلام عليه وآخرون يقول لا لا حتى انفرد به عدل لا يشترط أن يوافقه غيره وسيأتي الكلام عليه. خلص يعني أن يكون مقطوع به المراد الإجماع. إيه يعني ليس من الشرط الحديث أن يكون صحيح أن يكون موجبا على صحته لا بل من ظن أنه صحيح ورأى أن توفر شوط فيه فهو صحيح وكذلك إذا قالوا في حديث إن أنه غير صحيح فليس ذلك قطعا بأنه كذبون في نفس الأمر إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر وإنما المراد به أنه لم يصح سناده على الشرط المذكور. ولذلك العلماء يقول الحديث ضعيف هو الذي لم يغلب على الظن صحة نسبته أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يقطعون بكذب الحديث. وذلك العلماء يفرقون بين الحديث الذي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف والموضوع. الموضوع ليس حديثا أساسا. وإن أدخلوا في الجملة لأنه مقطوع بأنه كذب، بأنه كذب. وإنما حديث فيه عن عنت مدلس حديث فيه راون يعني اختلاف العلماء في تصحيحه وتضعيفه وما شابه ذلك. فهو نعيش. نقول من غلب على ظنه صحة ثبوته قال به ومن غلب على ظنه عدم ثبوته لم يقل به لكن الذي يضعفه لا يجزم بضعفه لا يجزم أنه مكذوب لكنه يغلب على ظنه والحكم هنا على غلبة الظن ومنها ما هو مقطوع أنه ثابت على النبي كالحاجز متواتر وغيرها فوائد مهمة إحداها الصحيح يتنوع إلى متفق عليه ومختلف فيه كما سبق ذكره ويتنوع إلى مشهور وغريب وبين ذلك نعم ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب, بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تنبني صحته عليها ولك الصحيح درجات وليس الصحيح بمنزلة واحدة كما أن الحسن درجات كما أن الضعيف درجات نعم هو في الصحيح لكن منهم ما هو من أعلى درجة الصحة ومنه ما هو أدنى درجة الصحة. نعم. وتنقسم باعتبار ذلك إلى قسم يس يستعصى إحصاؤها على العادي الحاصر. ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقواله. وهذا الراجح أنه لا يقال أن هذا السناد هو صحيح الحديث وهذا الحديث هو صحيح الحديث لأنه أصح الحديث يختلف انظر العلماء والمحدثون وأهل الجرح والتعديل يختلفون فيه فهذا يرى بأن أوثق الرواة عن الزهري معمر وآخر يقول لا إمام مالك وآخر يقول ابن عيينة وكلهم الدرجات العليا من طبقة الزهري الكبار لكنهم يتفاوتون في ذلك وهذا قد يرى, قد يرى أن يونس من أرفع الرواة عن الزهري لكن يقدم رواة معمر لأنه قد لأنه كذا، لأنه كذا الشاهد أن الاعتبارات في الحديث كثيرة ولذلك الحكم في الحقيقة تاجيل إلى نظر فالقول بأن هذا الحديث من أصح الأحاديث هذا يعني قد قد يصعب الحكم به كما ذكر رحمه الله نعم ذلك يقول الحاكم رحمه الله الحاكم يقول ولكل حديث نظر خاص هذه كلمة جميلة يقول لكل حديث نظر خاص وإذا قد يأتي قد يأتي الإسناد الذي الذي يصف بعض العلماء بأنه هذا يصح حديثه يراه من أعلى رجال الصحة تجده يعله في موضع آخر لسبب من الأسباب التي قد تبين فيها خطأ الرواه أو ما شابه ذلك ولذلك لكل حديث نظره خاص لكن يقول بعض الفقهاء أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا ما يصل على الكلام قد تقبل زيادة الثقة في موضع وقد ترد قد تغدى برواية سعدنا بعروبة في قتادة في موضع وترد في موضع آخر ولذلك الحديث يحتاج إلى خبرة وكثرة ممارسة قال فروينا عن إسحاق بن راهوي راهويه أنه قال أصح لسانيدي كلها الزهري عن سالم عن أبيه وروينا, وروينا نحوه عن أحمد بن حنبل وروينا عن عمر بن علي الفلاس أنه قال أصح لسانيدي محمد بن السيرين عن عبيد عن علي وروينا نحوه عن علي بن المديني وروي, وروي ذلك عن غيرهما ثم منهم من غير الراوي عن محمد وجعله أيه بن قال وجعله أيوب السختياني ومنهم من جعله ابن عون وفيما نرويه عن يحيى بن معين أنه قال أجودها الأعمش عن علقم عن علق عن عبد الله وروي وروي عن نبي بكر بن نبي شاء علقم النخعي وليس علقم بن وقاص الليثي ذاك يروي عن عمر وهذا يروي عن دلاه مسعود وروينا عن أبي بكر بنبي شيبة صاحب مصنف المشهور أنه قال أصح لسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي وروينا عن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه قال أصح لسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر وبن الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي على ذلك أن أجل لسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر واحتجَّ باجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في, في الروايات عن مالك أجل من الشافعي رضي الله عنه مجمعين والله نعم علم. لم يكن في روايات ما مالك أجل من الشافعي لكن لم يكن الشافعي أو ثغر روا عن مالك هنا نقول هذا سناد مالك عن نافع عن من عمر نعم هو لجلالة قدر رواه من أجل سناد لكن لا يكون هو صحيح الحديث وإذا كليش الشافعي من أصح أو من أوثق من رواء من مالك وذكر البخاري ولم يذكر حديثا عن طريق الشافعي وإنما يروي عن طريق ابن مسلم القعنبي وعن دلاب بن يوسف التنيسي وعن غيره ومن أوثق رواع عن يحيى بن يحيى الليثي وغيرهم من هؤلاء الذين هم مقدمون في الإمام مالك وكانوا أكثر ملازمة الإمام مالك الثانية إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح لإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فإن لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته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 المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف وصار معظم المقصود بما يتداول في الأسانيد خارجاً عن ذلك ابقاء سلسلة الأسانيد التي خصت به بها هذه الأمة زاد الله شرفا آمين هذه طبعا هذه العباره من ابن الصلاح هي التي نقدها عامة من أتى بعده فظاهر كلامه أن كل ما لم يجزم المعلماء متقدمون بصحته فإن لا نستطيع أن نحف بصحته هم فهموا هذا وقال من الصلاح يمنع التصحيح والتضعيف ممن أتى بعد العلماء المتقدمين في عصر الرواية وذلك يقول إذا وجدنا فيما يرى من جزال حديث حديثا صحيح على ولم نجده في أحد الصحيحين ولا نصوص عن صحيحة في شيء من مصنفات حديث معتابة المشهورة فإننا لا نتجاثر على جزم الحكم بصحته فقد تعذر في هذه الأوقات الآخرين وكل من أتى بعده كابن حجار وغيرهم كلهم قالوا بأن مراد ابن الصلاح أنه يمنع الحكم على الأحاديث المتأخرين وأن المتاخر إنما يلتزم ما نص العين العلماء نص البخاري عليه صح، تبع في ذلك ونص مسلم أو الترمذي أو غيرهم ممن تكلم على صحة الحديث وضع فيها هذا على ما ذهب إليه عامة من انتقده على أن والله أعلم أن مراده رحمه الله ليس في الحديث الموجودة المو المثبتة في كتب الرواية فإنه في عصر الرواية لما دونت الكتب دونت الكتب ككتاب الصحاح والمسانيد والسنن وغيرها دونت الكتب وكتب العلماء هذه الحديث إلى أن انتهى في الدار القطني وسن الكبر البيهقي وغيرها من هذه الكتب ثم جاء بعد ذلك بعد عصر الرواية في القرن الخامس الهجري أو آخر قرن الرابع الهجري التي بدأت تطول الأسانيين وأصبح الناس لا ينظرون إلى ضبط الروا وإنما غاية الكتب التي عندهم هي وجادة أو إجازة وأصبحت الروايات تر بعد ذلك بالإجازة فقد يأتي بعض المحدثين في القرن السادس الهجري فيروي حديثا لا نجد لهذا الحديث أصلا في الكتب فهيرو بإسناد حدثنا فلان عن شيخي عن شيخي أو من بأنا إجازة عن, عن هذا الحديث وإذا وجدنا أن هذا الحديث ليس موجودا في الكتب التي دونت في عصر الرواية فالذي أظن والله أعلم وهذا قد ذكره أيضا بعض المحدثين بأن مراده هي في هذه الأحاديث التي لم يوجد لها أصل أو لم تروى في كتب الأسانيد التي رويت في عصر الرواية فهنا لا يمكن الجزم بصحتها لأن الأسانيد متأخر أصبح عثمانا عن وكل حديث منه جاءت إش إجازة وإجازة لم يكن يعتبرون الضبط فإذا لم نجد هذا الحديث وجودا في كتب التي دونت في عصر رواية فإن لا يمكن الحكم عليه وهذا اللي أظن الله أعلم هو مراده رحمه الله ليس مراده منع الحكم على حديث بالصحة والضعف ولذلك مره كتاب من الصلاح وعلمه يكاد يجز من لا يعني من البعد بما كان أن يمنع التصوير طيب التخري والنعت متخا لا سيما أن أكثر الكتب التي وجدت لم يحكم على أصحاب الصحة يعني كم من الكتب التي ألفت في الصحاح بخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان وابن شاهين و... هي كتب العقل لا تتجاوز عد الأصحاب عن يد الواحدة وعامة الكتب أسندوها وأبرزوا وك ككتاب النسائي وابن وغيرها والمسانيد لم يحكم عليها الكتاب من أوسع الكتب اليوم كتاب مسندنا أحمد لم يحكم على حديث فيها بالصحة ولا في ضعف. فأو يمكن نقول ما في مصلحة أحد يمكن نحكم الصعاتي حتى نجد من مصالحة وإذا لم نجد لا نحتجبي هذا بعيد جدا هذا بعيد جدا وبعيد أيضا أن يكون يش أن يكون مراده رحمه الله ولذلك الأظهر والله علم أنه يريد الأحاديث التي يرويها المتأخرون بأسانيدهم وليس لها أصل طبعا حديث الروي متأخرا قد يروي الإنسان إلى بدود أو يروي إلى البيهق. ثم يكون الأسناد موجود في البيهق لكن يروي إلى السنادي. كما نروي اليوم الإجازة. البخاري بالإجازة ونروي مسلم بالإجازة ونروي كذا بالإجازة إجازة إلى صاحب الراوي راوي الكتاب ثم بعد ذلك ينتهي إذن الحديث موجود في الأساس لكن هناك حديث ذكره ابن حجر وغيره من العلماء وفي عهدي أسانيد هم يذكرها ليس لها لهيش وجود إلا بيسانيده فهو يمنع أن نحكم عليها بالصحة إذا لم يوجد لها أصل الكتب المصنفة الذي عدونت في عصر الرواية هذا الذي هذا الذي, الذي أظن الله, الله أعلم قال الثالثة يقول هنا يشيء يقول, يشيء يقول يقول لأنه ما من سناد من ذلك الوقت الذي في رجال يعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من حفظ الضبط والإتقان لأن أصبحت الحجج قبل إجازة فالأمر إذا لم أرجع الصحيح وحسن الاعتماد على ما نص علماء الحديث في صنف المعتمد المشهورة التي يؤمن فيها أو يؤمن فيها ان الضبط كان ينظرون إلى ضبط الرواية وإلى حفظهم لشهرتها مع التغيير والتحريف ولا ندري عن الأسناد يأتي رجل في القرن السابع الهجري مثلا يروي حديث بسناد هذا سناد لا يعرف لهم طريقه ما يمكن نحكم عليه بصح أو ضعف إن كان أصله موجوداً في المصنفات الموجودة ننظفه ما أبرزه من أسانيد طيب الشيخ هذا هل ينظبط بزمن معين لا هم, هم ذكروا عصر الرواية واختلفوا قال بعضهم 360 آخر عصر الرواية بعضهم قال منتصف آخر القرن الرابع الهجري وذاك عامة العلماء من بعد البيهقي وغيرهم أصبح الكتب التي تروى غالباً بل بيهقي في سنة الكبرى عامة ما يروي عنه الكتب يروي إلى بكر الأبداسة ويروي حديث البخاري بسناديه وغادي يبلز حاجثا هو رواها واستقل بها لكنها قليلة فالقرن الرابع الهجري هي تقريبا تعتبر آخر عصور التدوين آخر عصور التدوين أي ما كتبه ابن حبان وما كتبه الحاكم نيسو بوري وآخرهم من كتب كتاب ككتاب البيهقي وغيره هذه آخر ثم بعد ذلك أصبح العلماء يعتمدون على ما صنفه العلماء فينقولون هذه الكتب بالوجاد. فيروي بإسناده إلى البيهر ويروي بإسناده إلى أبي داود ويروي بإسناده البخاري ويروي بإسناده إلى مستدر المعاحد وأهل قال الثالثة أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاه متلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري من أنفسهم ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في أكثر شيوخه وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز وأما ما رويناه عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما, وأكثرهما فوائد وأما ما روينه عن أبي علي الحافظ النيسابري استاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ من أنه قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح فهذا لا بأس به وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري وإن كان المراد به أن كتاب مسلم صح صحيح فهذا مردود على من يقوله والله أعلم كل من تأمل كتاب البخاري وكان له خبرة في الرجال والأسانيد يقطع قطعا بل يقسم أيمانا مغلظة أن البخاري أرأى صح من مسلم بمراحل أصح منهم من مسلم بمراحل وهذا لا يشك فيه طالب حديث لا يشكي ذلك يختلف وما نقل عن أبيل علي النسابوري إن صح عنه أفضل موجه به ما ذكره وهو أن كتاب المسلم ألفه على طريقة المحدثين والبخاري ألفه على طريقة الفقه البخاري كان ينظر للفقه وذلك بوب البخاري والمسلم لم يبوّب مسلم فقط كتاب الصلاة ثم سرد كل أحجز الصلاة وما يرى اليوم في الشروح باب كذا باب كذا هذا بوابه الشراح النووي قاضي عياض وغيرهم والابي هم الذين نبوه ولا مسلم فقط كتاب الطهارة وسرد الاحاديث سردا كتاب الصلاة سرده أي ليس بمسلم إلا الكتب فقط وطريقة مسلم رحمه الله كانت كان على طريق المحدثين يفصل بين الرواوي ويميز بين هذا حدثنا وذاك يقول أخبرنا والبخاري لم يكن يفرق بينهم لأنه لا يرى بينهما فرقه وكان يميز بين الفاضل رواي وقال معمر كذا وقال يونس كذا والبخاري ما كان ربما كان يروي الحديث بالمعنى وقال ربما حديث كتبته كتبته بالشام وربما حين سمعته بالشام كتبته بمكة وربما حين سمعته بمكة كتبته بعراق وذلك البخاري رحمه الله كان يربما روا بالمعنى ومسلم كان لا يعتني بالألفاظ وبالتمييز بين الرواه وكتب عطيات المحدثين وما البخير رحمه الله فكان يبوّب ويعتني بالفقه ويذكر في أبوابه بعض أقبال الصحابة ويذكر فيها المعلقات فالبخاري في أكثر من ألف معلق ليست في أصل الصحيح أعف في أكثر من ألف معلق بعضها أو ربوها ليس في الصحيح لأن المرض لأنه لم يكن على شرطي رحمه الله وإن مراد منها أن يستنبط بعض المسائل فقهي أما في الصلب الصحيح فلا شك أن البخاري كان صح ولذلك البخاري رحمه الله أعرض عن سلاسل لم يخرجها على صحتها وروى عنها مسلم مسلم روى عن سوين البصالع عن أبيه عن عن أبي هريرة وروى روايات سماك من حرب وعن عكرمة وروى روايات والبخاري رحمه الله أعرض عن كل السلاسل التي انتقدت ولو كان نقض فيها شيء غير قادح فيها إلا السلسة الوحيدة التي أكثر بخاري منها وقد انتقدت سلسة عكرمة عن ابن عباس والصحيح لا شك فينا أنه من أصح الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فالبخاري ربما ربما الحديث فيه كلام يتركه ويرويه مسلم والبخاري كان يروي عن طبقة الرواق أعلى درجات الرواق يعني إذا أتى الزهري مثلا لا يروي عنه إلا من طريق من من طريق يونس من عقيل ومن طريق يونس ومن طريق عقيل ومن طريق معمر ومن طريق إمام مالك ومن عيينة، وأما البخاري فربما من طريق الأوزاعي، ورواء عن طريق غيره وهو الطبقة الثانية من روائه عنه، منتقد على البخاري أقل من الحديث منتقد على المسلم، والرواة المنتقدون اللي تفرض به البخاري أقل من من من المنتقدين في مسلم ولذلك البخاري ولذلك الحاضر من حجر من حجر رحمه الله ذكر وعقد فصلا في الفرق بين البخاري المسلم وكل من له أدناه أمول يعني البخاري رحمه الله ما كان ينتقى إلا أرفع أحد أرفع ومسلم رحمه الله كان من صح الكتب بعده لكن ليس منزلته فصح ما قيل بأنه إذا قيل كتاب مسلم أفضل فإنه أفضل من الصناعة الحديثية وذلك يقول أحد المحدثين اختلف قوم لدي في البخاري ومسلم وقالوا أي ذينك تقدموا فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في صحة الصناعة مسلمون فمن ناحية المحدثين لا شك أنا مسلم أحب المحدثين لأنه روى الحديث بس بب بميزه بين وبين ألفاظها وسردها ولم يع ولم يذكر يبوب ويذكر بعض المعلقات بعض أثر الصحابة وغيرها وما مسلم ومن المخالِي رحمه الله فكان يعتني بمسألة الفقهية وذاك كان يبوب أبوابا ويجعل في بعض المعلقات ويضمنها للصحيح على عناها ليست على شرطه نعم قال الرابعة لو لم يستوعب الصحيح في صحيحيهما ولا التزمان وأما الإمام مالك رحمه الله فإنه كما ذكر الشافعي بأنه ما أعلم في الكتاب لأنه لم يرى كتاب الإمام بخير رحمه ولا شك أن الإمام مالك من أصح الكتب أيضا لكنها فيها كثير من المنقطعات والبلاغات والمراسيل. ومعروف عن الإمام مالك وما كان في طبيعة إنهم يحتجون بالحيث المرسلة وسيد الكلام على المرسل وليحتج بهم لا يحتج به. لكن عموما من أراد أن يضبط أن يعرف الرواه الرواة الصحيح فإنه يدرس من ثلاث كتب يدرس إما كتاب مام مالك لكأنه لكونه أقصر في الرجال أو الإمام بخاري ومسلم فكل ما أراد أن يعرف رواة الصحيح فيدرسها لأن رواة الصحيح كلهم في هذه الكتب والإمام مالك يمتاز بأن سنده قصيرة في الغالب منها ثلاثية فعامت الثقات ولم يروي البخاري وكان إمام مالك رحمه الله ما كان يرعى عنه لا يروي إلا عنه ثقة وسئل رحمه الله عن رجل هلوثي قال لو كان ثقة لوجدته لو في كتبي ولذلك من مهمات في الطلب الحديث أن يعرف رواة الصحيح أين يجدهم في هذه الكتب الثلاث قال الرابعة لم يستوعب الصحيح في صحيحيهما ولا التزم بذلك فقد روينا عن البخاري ولا التزم ذلك قال وللتزما ذلك فقد روين عن البخاري أنه قال ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لملال الطول وروين عن مسلم إيش أنه إيش لملال الطول في اللي حال الطول مم. ما يضر قال وروين عن مسلم أنه قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا يعني في كتابه الصحيح إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه وهذا ظاهر هذه الكلمة مسلم رحمه مهمة جدا يقول لو وضعت فيه ما أجمع, علي ما أجمع عليه المحدثون ما أجمع يعني يعني قد يكون الحديث صحيحا عنده لكنه قد اختلف في العلماء فيتركه والبخاري رحمه الله كما أعرف منه أنه عرض كتابه على بزرعة وعلى غيره مع أنه أرفع منهم درجة لكنه كانوا بمنزلة واحدة وما انتقدوه تركه على أنه كان يراه صحيح بخلاف مسلم رحمه الله فالشاهد أن هذه الشهادات يدل على الكتاب ال الحديثة وضعتها أن هم كان أجمع عليها المحدثون أنا ذاك وذاك الطعن في تضعيف أو أو القذف في بعض الحادث التي أو التساهل في تصحيح حديث وتضعيف فيها في مسلم في البخاري هذا في الحقيقة ما يقدم عليه إلا من كان من كان إماما مثلهم كد قطني ومسعود دمشقي وغيره من الأمة الحفاظة من تجر مملاته بعدهم إشكال نعم قال الشيخ رضي الله عنه أراد والله أعلم أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي و... التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم ثم إن أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ قال قل ما يفوت البخاري ومسلم مما يثبت من الحديث يعني في كتابهما والأظهر أن عامة أصول المسائل موجودة في البخاري ومسلم عامة أصول المسائل لا أبو دا ونتجده حتى قال بعضهم لا يكاد يفوت البخاري والمسلم أصل الأصول مثال صلاة الضحى لا بنتجد في كتابين أصل لصحة صحة صلاة الضحى وهكذا فلم يفوتهم شيء من أصل نعم قد لم يذكر بعض الأحاديث بعينها لكن عامة أصول المسائل موجودة في كتابيهما وهذا معنى قول قلما ويقال لم يفوت البخاري مسلم مما يثبت من الحديث يعني في الكتابة ليس نفضا وإنما يش أصل أي ما من سنة لا ولها أصل في البخاري مسلم شيخ الله سألالك ما يشكل على هذا أن البخاري سمى كتابه الصحيح الجامع المختصر المختصر لكن مختصر المراده مراده لأنه لم ليس مراده اختصار السنن اختصر الحديث يعني قد يكون الباب واحد فيه ثلاثون حديثا صحيحا لم يروا إلا إيش أصحها ثلاثة وأربعة فهذا معنى اختصار لن يختصر أنه يترك بعض الأصول المخايا أراد أن يجمع عامة مساء الفقه مساء الدين كلها وذلك لو كان عنده أصل صحيح ذكره ولا يمكن المخايا أن يغفل أصل صحيح يعني مثلا سنة في صلاة معينة أو, أو فعل معين يتركه والحجي الصحيح عنده أبدا إلا هو يذكره لأنه جعله, جعله كتابه كتابا جامعا يجمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال ولقائل أن يقول ليس ذلك بالقليل فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم يبي عبد الله كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصف له منه صحيح كثير قريب من النصف يعني ما في كتاب الحاكم من الصحيح قريب من النصف وربعه موضوعات والباقي موضوعات ومناكير وأخطاء والبخائر والذهبي رحمه الله ذكر ذلك في المستدرك طبعا الحاكم كتب كتاب مستدرك بناء على أن البخاري ومسلم أراد جمع كل حديث صحيح فأراد أن يؤلف كتابا يستدرك عليهما وذلك سمانه المستدرك أي المستدرك مما فات البخاري مسلم وهذا لم يقول أحد من البخاري المسلم أراد استيعاب كل حديث صحيح ما أراد استيعاب حتى يقال ذلك نعم إيه طبعاً فيها حديث طبعاً هو أنا تكلم عن حديث صحيح جم جملةً، سواء على شرط الصحيح أو غير الشرط الصحيح سيدي الكلام عن المستدرك بحال الحاكم الحاكم راجعه سيدك الكلام عن الحاكم راجعه كتاب ولذلك في الربع الأول منه أتقن من الثرب أربعة الأخيرة لكنه خرمت ماذا قبل أن يتم وقد قال البخاري رحمه الله أحفظوا مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح وجم... طبعا مرأة من حديث صحيح كما معروف هو كل أسناد فإن كان الحديث واحد فيه مئة طريق هذا السبع عنده مئة حديث أي كل أسناد ولو كان متن واحدا قال وجملة ما في كتابه الصحيح سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون حديثا وبلا حديث مكررة وقد قيل إنها بإسقاط مكررة أربعة آلاف حديث إلا أن, إلا أن هذه العبارة قد اندرج تحتها عندهم أثار الصحابة والتابعين وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين نعم الحاضر من حج الرحيم ذكر في مقدمة الفتح وفي هدي الساري بأن المخارب غير مكرر قريب من ألفين وسبعمائة وعدد نسيته لكن في هذا الرقم هو غير مكرر أما المسلم فليس به مكررات إلا نادراً وجملته ما يقل من أربعة آنف. ثم إن الزيادة في الصحيح ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لائمة الحديث كأبي داوود السجستاني وابي عيسى الترمذي وابي عبد الرحمن النسائي وابي بكر بن خزيمة وابي الحسن الدارقطني وغيرهم منصوصا على صحته فيها. نعم و... داوود تكلم على بعض هذه الضعيفة لكن لم ينص على صحة الحديث. قال إيش؟ وقد ذكرت في الصحيح وما يشبهه وما فيه ضعف شديد بينته، فالذي فيه ضعف يشبينه والباقي يسكت عنه. أو ذكر قال وما سكت عنه فهو صالح. مختلف علماء المراد بصالح. ولا ظنوا صالح الاحتجاج وليس صالح للتصحيح. قد يكون صالح الاحتجاج والذكر في الباب. وابن خزيمة سم كتاب الصحيح. وأما النسائي فإن النسائي قد يعلل الحديث أحيانا ويذكروا فصولا في العلن لكنه لم ينص على صحة الحديث. وضع مثل الترمذي. الترمذي نص على كل حاجة رواها هل هو حاجة صحيح أم ضعيف أم غريب منصوصا على صحته فيها ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيحين وغيره بين الصحيح بين الصحيح يعني عامة من جمع العلماء هذا جمع بين الصحيح وغيره ولم يرد, يرد أحدهم من فراده الصحيح كما أراد البخاري أو أراد مسلم أو أراد ابن خزيمة أو أراد ابن حبان أرادوا إفراد الصحيح أما الترمذي لم يريد إفراد الصحيح ولا النسائي ولا أبو داود ولا المسانيد قال ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم ككتاب أبي عوانة الإسبرائيلي وكتاب أبي بكر الإسماعيلي وكتاب أبي بكر البرقاني وغيرها من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين وكثير من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين لابي عبد الله الحميدي نعم كتب مخرجة هي الكتاب مؤلف يرويه من غير إسناد يعني البخاري يروي عن شيخه مثلا الحميدي وهو يروي عن غير الحميدي إما يروي عن الحميدي أو يروي عن شيخ الحميدي وقد يزيد المخرج بعض ألفاظ الحديث على ما ذكره صاحب الصحيح وقد يكون تفسيرا لها وذكروا استخراجات مهمة لأنها تفيد او شيء تقوي الصحيح ثم أنها قد تفيد بعض الألفاظ التي لا يذكرها صاحب الصحيح قال وعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحي وجمع ذلك في كتاب سمه مستدرك أو ما ليس في واحد من الصحيحي مما رآه على شرط شيخين قد أخرج عرواته في كتابيهما أو على شرط البخاري وحده أو على شرط مسلم وحده وما أداه اجتهاد إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما وهو واسع الخطو في شرح الصحيح متساهل في القضاء به فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ولا و... يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه ويقاربه في حكمه صحيح وبحات من حبان البستي رحمهم الله وأجمعين والله علّم. طبعا أنا أحفظ أفضل الكتاب بعد الصحيح صحيح من منخزيمة هو دق وأصح حبان عليه. يا م... على كتابه مؤخذات وهو أقل درجة من كتاب من خزيمة والمستدرك أقل الكتب التي وصمت بالصحة الخامسة الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم رضي الله عنهما لم يلتزم صنفوها فيها موافقتهم موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان لأن المخرج يروي الحديث بإسناده فيروي المثل الذي الذي سمعه، فيأتي أبو عوانة ويروي الحديث من طريق من غير طريق الشيخ البخاري، يلتقي مع الشيخ البخاري أو الشيخ شيخي، ثم يروي مثل بسنادى، ولكن لا يلتزم هو لفظ الذي موجود في الصحيح، أنا ما يلتزم لفظ الذي الذي سمعه. قال لكونهم روأوا لحديث من غير جهة البخارية ومسلم طلبا لعلو الإسناد فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبير للبيهقي وشرح السنة لأبي محمد البغوي وغيرهما يعني يروي عن, مثلا يروي عن يروي حديث لا أبي داود مثلا عن أبي بكر من داس أحد الرؤال الأربع عن أبي داود وقد يرويه بنفظ يخالف عن نفظ أبي داود أحنا نقول قاعدة أن كل حديث يحكم الرجل بصحته لا بد لنا أن ننظر فيه وليس هناك شيء مسلم إلا ما أجمع العلماء على تصحيح. فالبخاري مسلم أجمع العلماء على تصحيحه إلا ما أن تقيد وقد حكى الجماعة حكى الجماعة غير واحد منهم ابن الصلاح. أما ابن خزيمة وابن حبان وابن شاهين والحاكم وغيرهم ممن حكموا في الصحة عاجل ووضع فيها لا بد أن, أن ننظر فيه. هذه قاعدة عامة ولكن يعني هنا ما ذكرها على حسب رأيهم. قال فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاط وهكذا نعم قال وغيرهما مما قالوا فيه أخرجه البخاري ومسلم فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلم أخرج أصل ذلك الحديث مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ نعم يعني مثلا يقول ابو داود يروي على بكر داستما وقد رواه ابو داود وهذا أخرجه ابو داود لا يعني أن اللفظ الذي ساقه البهغ في سننه مثلا هو لفظه بداود لكن مراده أن هذا الحديث أصلش في أبي داود أي أصله في أبي داود وأنه مروي عن طريق أبي داود لكن قد يكون لفظ مختلفا نعم. قال وربما كان تفاوتا في بعض المعنى فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى وإذا كان الأمر في ذلك على هذا ليس لك أن تنقل حديثا فليس, فليس. فليس. فليس. قالوا إذا كان الامر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول هو على هذا الوجه في كتاب البخاري وكتاب مسلم يعني مثلا البغوى ذكر شرح السنة وهذا الحديث قرّجه البخاري ليس لك أن تنقل ما ذكره صاحب شرح السنة وتنسيب البخاري حتى تثق بين اللفظ الذكرى والنفض البخاري قال إلا أن تقابل لفظه أو يكون الذي خرجه قد قال أخرج البخاري بهذا اللفظ بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين فإن مصنفيها نقل فيها ألفاظ صحيحين أو حدّيهما غير أن الجامع بين الصحيحين للجمع بين الصحيحين للحميدي الأندلسي منها يشمل على زيادة زيادة زيادة تتمات لبعض الحديث كما قدمنا ذكره قالوا فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهما وهو مخطئ لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين نعم أفضل ما نجاب الصحيحين الحميدي رحمه الله من من أكثرها نفعا وقد شرحه الحاظ من هبير رحمه الله وهو مطبوع وكما ذكر المؤلف ربما يذكر حديث الصحيح ثم يزيد بعض الزيادات اللي رواها بعض ال أصحاب المستخرجات فيأتي الرجل يظن أن هذا اللفظ بنفسه في البخاري مسلم قال نعم. ثم إن التخريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان المستخرجات كل الذي يروي, يروي يعني يأتي الأبو عواني يروي صحيح كله البخاري من غير, رواية من غير طريق البخار هذا هو المستخرج نعم. قال يستفاد منها فائدتان إحداهما علو السناد والثانية الزيادة في قدر صحيح المستخرجاتي بعد البخاري فإذا روى حديث قد يقابل البخاري قد يروي مع شيخ شيخ فيلتقي به فيكون السناد عاليا قليل الرجال والثانية الزيادة في قدر الصحيح لما يقع فيها من الفاض زائدة وتتمات في بعض الحديث تثبت صح... تثبت, تثبت صحتها بهذه التخاريج لأنها واردة بلا سانيد ثابتة في الصحيحين أو أحدهما وخارجة من ذلك المخرج الثابت والله أعلم نعم فيها زيادات مهمة حيانا قد تكون مفسرة السادسة ما أسنده البخاري ومسلم رحمهما الله في كتابيهما بالإسناد المتصل فذلك الذي حكم بصحته بلا إشكال وأما المعلق الذي حذف من مبتدي سناده واحد أو أكثر وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري وهو في كتاب مسلم قليل جدا ففي بعضه نظر نعم قيل أنه في المسلم أربعة معلقات فقط وفيها خلاف هنا أما في البخاري أكثر من ألف ومائة وظن ثلاث سبعين وسبع ثلاثين معلق لكن عامتها مسندة يعني يعلق في موضع وهذا رأي قد يروي الحديث البخاري لا يكرر سناد فربما روى, روى أول حديث مثلا من طريق عبد الله بن يوسف التنيس عن مالك فإذا لم يجد عن أحد الرواع المالك غيره علق الحديث موضعاً آخر ولا يكرره تجد يروي عن قعم موضعاً آخر أو عن يحي بن يحي أو هل قال وينبغي أن نقول ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه عنه يعني إذا قال بخاري قال الزهري طبعا المعلق كما معروف يسقط أول أسنان فيقول مصنف يقول قال الزهري قال أنس أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكما ذكر ذلك لذاك أيضا حاضب حجر وهو أنه إذا جزم بذا قال قال الزهري أي هو ثابت عن الزهري وعليك أن تنظر فيه فيما أبرز من أسانيد بعد الزهري فهو أسقط ما بينه وبين الزهري فكانه جزم بثبوته وصحته والبخاري والمحجر له كتاب تغليق التعليق في خمس مجلدات أثلها المعلقات البخاري ووصلها ما شغلة شنعك هذا الحكم بناء على استقرار؟ أي استقراء طبعاً كله استقرار. قال مثاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قال ابن عباس كذا قال مجاهد كذا قال عثمان كذا قال قعنبية كذا روى أبو هريرة كذا وكذا وما أشبه ذلك من عبارات. فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه. جزم قال قال روى هذا جزم. غير مقول ذكرى عن أبي هريرة. روية هذا سقط التمريض. وهذا منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف. قال بأنه قد قال ذلك ورواه فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم مثل, ما مثل روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو روي عن فلان كذا أو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عن ذكره عنه لأن مثل هذه العبارات استعمل في الحديث الضعيف أيضا ومع ذلك فيراده له أثناء صحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يئنس به ويركن إليه والله أعلم وعامت حتى, حتى ما ذكر أبو خير بصحة تمريض كما ذكر الحافظ بن حجر أن ما كان فيه ضعف بيّنه كما قال ويذكر عن أبي قال من؟ أفطر يوم من رمضان عامدا لم يقضه ولو صام الدهر كله قال ولم يصح يعني في الغالب أن الحديث كان ضعيف يذكره اللي شار إلى عدم الصحاح ويقول لم يصح ولا حتى من ذكر بسيرة التمرد فإن أكثرها إما صحيحة أو حسنة أو ضعيفة منجذرة وإذا كت تكلمنا على إذا مرانا عن نكت المصراح النكت لحوض حجر عبد الصلاح يتكلم عن هذا الشيء قال ثم انما يتقاعد من ذلك عن شرط صحيح قليل جدا يوجد في جدا عندك جدا نعم الاصل ما عنده نعم قال ثم انما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل جدا يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يشعر به اسمه الذي سماه به وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن إذن يعني قال الجامع المسند الصحيح إذن هو أساسا لم يحكم بصحة الحديث الذي أسندها أي ذلك معلقة ليست من أصل الصحيح يعني مراد المعلق ليس مسندا البخاري أسقط أول أسناده، وذاك لا يقال بخاري رواه حديث ضعيفة، لو كان بعض ملاقات ضعيف، أي البخاري إنما حاكم بصحة ما أسنده أسنده. أسنده. يعني معلق الأحسن إليك، ما نقول خرج البخاري. هو. لا لا نقول خرج البخاري تعليقا، لكن ليس ليس مما ادعى البخاري وصحته، لا نقول صححه البخاري. يعني مو ما تقول قد صححه البخاري، لا ليكوني معلقه، لا. قال وسننه وأيامي وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وكذلك مطلق قولي الحافظ يبي نصر وإلي سجزي أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم أن رجلاً لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما رويع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صح عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته نعم يعني هنا الآن يعني ينقل إجماع العلماء على صحة البخاري مسلم ويقول علماء إلا من تقد أي من, من تقدم أن عليه الدار قضي رحمه الله في التتبع أو أبو مسعود الدمشقي فإن هذه الحديثة منتقدة منها ما الصحيح هو قول البخاري أو مسلم وهي عامتها ومنها ما يعني يكون النقد لا يسلزم التضعيف فيكون البخاري رواه مثلا عن أنس ويقول الصحيح من مسند أبي هريرة ومنها ما يلزم منه التضعيف وهي قليلة جدا ولذلك إذا عرفنا الإجماع على صحة ما في كتابيهما فإنه لا يمكن لأحد أن يأتي بعد الدار قضن وغيره يضعف حديثا في البخاري أو مسلم مما لم ينتقد لماذا لأنه خلاف للإجماع فالمحدثون عبر عصور مجمعون على هذا فلو قال هذا البخاري في حد الصحي ضعيف نقول من ضعفه هل, هل هذا الحديث ممن ممن تقد انتقده النقاد كالدارقطني وغيرهم من الأئمة قال لا أنا انتقدته ونقول كلامك خرق للإجماع وهو مردود ومن هنا يتجد العلماء يشنع في من يتجرع الكتاب البخاري ومسلم قال وكذلك كما ذكر أبو عبد الله الحميدي في كتابه الجمع الجمع بين الصحيحين من قوله لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين فإنما المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب وموضوعه وموتون الأبواب, الأبواب دون التراجم ونحوها لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعة مثل قوله يترجم للباب باب الدين النصيحة وهو حديث نعم ما رواه مسلم لكن لم ي... لا نقول هذا هل... الرواب هل... البخاري تعليقا وما قال رسول الله وانه قد يبوب للمسألة بلفظ حديث نعم. قال مثل قول البخاري باب ما يذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش محمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عبوره وقوله في أول باب من أبواب الغسل وقال باز بن حكيم عن نبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله حق وأن يستحيى منه فهذا قطعا ليس من شرطه ليس من شرطه مع أنه ذكره قال باز بن حكيم وهي السلسل مشهورة والصعينة السلسلة حسن هو يحسن من السلسلة عمرو شعب بن عن جدي، لكن المخالر ما روى وإنما روى على سبيل التعليق في الأبواق أي باب كذا, ثم يقول كذا او. قال باس بن حكيم ثم يسنده على سبيل الفائدة الفقهية التي أرادها نعم. ولذلك لم يرد الحميدي في جمعه بين الصحيحين فاعلم ذلك فإنه مهم خاف والله أعلم لم يرده يعني في يعني الجمع الصحيحين لم يرد الحاجة التي علقها البخاري على هذا النحو التي ذكر في تراجم الباب السابعة وإذ انتهى الأمر في معرفتي الصحيح لما خرجه الأئمة في تصنيفهم الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكره فالحاجة ماسة إلى التنبيه على أقسامه باعتبار ذلك فأوله فأولها صحيح أخرج البخاري ومسلم جميعا الثاني صحيح فرد به البخاري أي عن مسلم طبعا هذا في نظر يعني هو يقول أرفعوا عاجز الصيحة متفق عليه الشيخة لكن متواتر أرفعه منه وما اتفق على الشيخان هذه درجات قد يتفقون على الحديث وقد يروي البخاري حديثاً بإسناد أن أصح مما اتفق عليه إذا ليس لهذا قاعدة عامة بل لكل حديث ناظر خاص فليس هناك نقول متفق على شيخان أصح لكن هذا قد يكون قاعدة عامة بمعنى يعني إجمالية وأن حديث متفق عليه أصح من الحديث الذي انفرد به أحدهما لكن حديث متفق عليه منه إيش منه ما هو متواتر وهذا أعرفه درجات الحديث ومنه ما هو مشهور، منه ما هو عزيز، منه ما هو أحد. هناك بعض الحديث متواتر لم, ي... لم يخرجها الشيخان. والله هذه المتابعة ما أذكر. قال الثاني صحيح فرض به البخاري أي عن مسلم. الثالث صحيح فرض به مسلم أي عن البخاري. الرابع صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. الخام صحيح على شرط البخاري لم يخرجه السادس صحيح على شرط مسلم لم يخرجه السابع صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما هذه أمهات أقسامه وأعلاه الأول وهو الذي يقول فيه أمهات يعني معناته أن قد يكون كل قسم فيه أنواع هذه أمهات لكن هذه عامة الأقسام يعني الأصول وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه يطرقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه باتفاق الأمة على تلقي ما عليه بالقبول وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به خلاف لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ نعم هو يتكلم الآن المسألة ما اتفق عليه بخير المسلم هل يفيد العلم أم يفيد الظن هل يفيد القطع بصحة ذلك أم يفيد غلبة الظن والصحيح أنه يفيد العلم ولا شك لأن ما في البخاري المسفقة تلقته الأمة بالقبول وتلقي الأمة له بالقبول والتصحيح والاعتماد يدل على إيش على ثبوته قطعا لا على أنه يغلب على الظن أن الأمة لا يمكن أن تجمع على شيء يكون الظن فيه غالبا بل لا تجمع على شيء إلا وهو إيش وهو مقطوع به نعم قال وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا وهو أن أنه, لا أنه لا يفيد إلا الظن أي لا يفيد العلم القطع به. ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولاً هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعهم معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبتنى على الاجتهاد حجة مقطوعاً بها وأكثر إجماعات العلماء كذلك. نعم، العلماء لا يجمعون على شيء، قد يكون مسألة في نفسها مضرون بها، كان يكون دليل فيها واحداً مثلاً، أو يكون فيها خلاف، أو يكون مثلاً فيها مثلاً فيها. رجل متكلم فيه أو لكن العلماء إذا أجمعوا عليه هو من مسألة هذه وهنا من الدين كذلك لو أجمع علماء على صحة ما في صحيحهما فلا شك أن يقطع به فيفيد العلم ولا يفيد غلبة الظن طبعا هو تقسيم العلم إلى علم وظن هذا الحقيقة من كلام من كلام متكلمين عموم من كلام متكلمين ولا أذكره ثمرة إلا الترجيح إذا أحتاج الإنسان للترجيح على حاجة يقول له هذا حيث تفيد العلم وتركها تفيد وإيش غالبا تفضل قال وهذه نفيسة نافعة ومن. نفيسة <تصفيق> وهذه نكتة نفيسة نافعة قال وهذه نكتة نفيسة نافعة ومن فوائدها القول بأن من فرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كدار قطني وغيره وهي معروفة عند أهل, أهل هذا الشأن والله أعلم نعم فإذا عرفنا بأن الأمة مجمعة على صحة ما في البخاري مسلم أن أحاجثها ما تفيد ماذا؟ العلم لتلقي الأمة لهما بالقبول فمن جاء اليوم وقال لك والله حديث الجارية في مسلم مثلا قال والله أين الله قال الحديث فيه كذا وفيه كذا وبدأ إيش نقول, نقول دع عنك الاسناد هب أن الاسناد فيه ضعف هب أليس الأمة متلقت هذا الحديث بالقبول أليس هذا تصحيحا له ثم لو فرضنا أن الحديث ليس بصحيح أليست الأمة قد أجمعت وأطبقت على صحة مدلوله وصحة يقال عن الله أين الله هذا اجبار الأمة عليها، وذلك هل استنكره واحد؟ بس استنكر واحد، ومثل اليوم يقول حديث المقال سي وسيكون فيكم ولا ولو جو قلوب غروب الشطام يجذمان إنس، قال ما تهمون يا رسول الله، قال اسمع ما طعن ظهرو، قال حديث هذا فيه كذا وفيه والحديث من رواية أبي سلمة من طرو فيه انقطاع، نقول هب أن الحديث منقطع موقتا، هذا الحديث مما رواه مسلم ولم ينتقده الحفاظ وقد تلقت الأمة بالقبول كل شراح الحديث شرحوه ولم يعلق عليه ولم يقول أن الحديث يخالف أصلا من أصول الإسلام أبدا ولذلك أحيانا إنسان ما ينظر إلى الإسلام يقول هذا الحديث موجود في مسلم وقد تتابع علماء عبر الدهور والعصور على صحته ما في مسلم وعلى شرح هذا الحديث ورأوه موافق الكتاب والسنة ولم ولم يكن مخالف وما انتقد واحد لا في مثل ولا في إسناده أغسط لا في لم في مثل ومعناه فهب أن الدرق وطني يرى, يرى بأنه إيش من الحديث أنه مرسل لكن من مراد المعنى اللي أفاده أن تقولون هذا المعنى يخالف الأوصاف وهو يخالف ما يأمر به من اللي يأخذ العديض الظالم نقول لا يخالف ذلك والعلماء ما انتقده واحد في بمدي إطلاقا فيكفي تلقي الأمة له بالقبول في معنى هذا يكفي حجته ومثله اليوم كثير وهذه قاعدة مهمة جدا فهم الإنسان يعني يعني استطاع أن يلجم أهل البدع كثيرا كما ذكر الإمام ان المخير رحمه الله من انتقدوا عليه حديثنا إنه, انه لا يستغاث به ولا يستغاث بالله قال هذا رواه ابو داود ولم ينتقده احد ولم يذكر احد ان معناه يخالف ما ثبت في الكتاب والسنة ويخالف اصل وصول الإسلام وقد تلقت الأمة لهذا الحديث بالقبول بالمعنى فدل عنه موافق للحق ليس مخالفا له ومثله قال الانسان والله قول الطبري مثلا قول ابن عباس في تفسير من معكم اعز الله فراكم كافرون قال اذا جحد الحكم من فهو كافر وان اقر به ولم يحكم به فهو فاسق قال الحيدر رضي الله عنه بن أبي طلحة عن بسعود عباس عن نعباس وبينهم انقطاع أو ما شابه ذلك نقول هب أن هب هذا ألم يذكروا الطبري واذكره غيره تتابع عليه لو كان المعنى باطلا لن ذكروه هل يمكن العلماء أن يقرروا معنى باطن مخالف لما دلت الأدلة على بط... المدلّة الأدلة عليه لا يمكن في إقرارهم المعنى يدل على أنه يش... متماشي مع أصول الإسلام أنه لا يخالف ذلك والمعنى حاضر قال الثامنة إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن الآن في مراجعة الصحيحين وغيرهما من كتب المعتمدة فسبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به لذي مذهب أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول والله أعلم إنه إنسان عنده رواية عن أبي داود عنده إسناد كتاب عن أبي داود لا بد أن يقابله بالروايات المعروفة المشهورة حتى يتقن بأن ألفاظها موافقة لألفاظ المعروف نعم. قال النوع الثاني معرفة الحسن من الحديث روينا عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله أنه قال بعد حكايته أن الحديث عند أهله ينقسم إلى أقسام الثلاثة التي قدمنا ذكرها الحسن ما عرف مخرجه واشتهر ما عرف مخرجه وشتهر رجاله قال ما عرف مخرجه وشتهر رجاله قال الحسن ما عرف مخرجه وشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا تفسير الخطابي للحديث الحسن قال ما عرفه مخرجه أي لا يكون الحديث قد رواه من لا يقبل تفرده كان يكون قليل الرواية بل يكون مخرجه معروفا ورجاله قد عرفه بيأخذ الحديث لا يكون من قبيل من من لم يره حديثا واحدا أو حديثين ويكون عليه مدار أكثر, أكثر, أكثر حديث حسنة وهو يقبل أكثر علماء ويستعمله عامة الفقهاء مع أن هذا التعريف ليس هش جامع قال وروي عن أبي عيسى الترمذي رضي الله عنه أنه يريد بالحسن أن لا يكون في سنده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاهدا ويروا من غير وجه نحو ذلك نص على ذلك في كتابه قالوا كل ما قلت فيه حديث حسن فهو أن لا يكون في من يتهم بالكذب ولا يكون شاهدا شاهدا ولا يروى من غير وجه وهذا تعريف آخر للحسن غير ما ذكر الخطابي No. وقال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصل. قال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. لكن كل هذا التعريف تعريف يعني ليست جامعة ومانعة وقال الشيخ رضي الله عنه وكل هذا مستبهم. لا يشفي الغليلة وليس فيما ما ذكره الترمذي والخطابي من الصحيح ما يفصل الحسن من الصحيح ما ما يفصل. نضع نسخ عندكم فيها لا لا تعبوا قال وليس في ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامع بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال أسنادهم من مستور لم تحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا مستور أي روا لكن لم يوثق ولم يضعف رجل روى حديث حديثين روى مضروى روى عنه يسمى مستورا مستور من الجهة أنه قد روى, قد روى بعض الحديث وليس في حديث ما يستنكر لكنه لم يذكر بجرح ولا بتعديل قال غير أنه ليس مغفلا أن كثير الخطأ فيما يرويه ولا هو متهم, متهم بالكذب في الحديث أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بالروية مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه فخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل إذن هو الآن بعد أن سبرق والعلماء وجمع شتات كلامه متضح له بينهم بأن يطلقون الحسن على نوعه النوع الأول وهو الحديث الذي فيه بعض الرواه الذي لا يمكن أو الذي لا يمكن نقبل الحديث بمجرد روايته له فيحتاجون إلى ما يعضدهم أيهم هم بانفرادهم لا يقبل كالمستور رجل روى عن جماعة وروى عنه جماعة لكن لم يذكب جرح ولا تعديل أي لم يليس من الحديث الكثير يمكن أن يش، ضبطه الحديث لكن لكن ليس متهم بالكذب وحج ليس فيها أغراض بينة ظاهرة لكن هذا لا يمكن أن نقبل الحديث بمجرده حتى يأتي من يشهد له ويقويه فإذا اجتمع ما هو آخر تقوى الحديث ولا معروف من الخبر يتقوى بكثرة الناقلين وهذا ما يسمى من الوامر الحسن لغيره يقول عليه يحمل كلام الترمذي كلام الترمذي يقول لا يكون في سنادي متهم ولا شاذا ويروى من غير وجه أي الحديث الذي قول الترمذي لا يكون في سنادي متهم بالكذب ولا يكون شاذا لم ينف أن يكون قد ضرع ضرعاته ضعيفا لكنه هنا أن يكون حديث شاذا أو يكون في سناديه من بلغ في الضعف الاتهام وظاهر كلامي أنه قد يكون في بعض روايه في بعض رواه الحديث من فيه من هو ضعيف الحديث تعرف منه وتنكر وما شابه ذلك من هذه العبارات التي تغت تضعيف لكن ليست تصل لدرجة الضعف الشديد لكن هذا الحديث رواه ضعيف قد روي مثله من غير وجه أي يعضده في معناه فيشهد له أو آخر يتابعه فهو حسن قال القسم الثاني أن يكون رويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا وسلامته من أن يكون معللا وعلى هذا القسم الثاني يتنزل كلام الخطابين فالثاني هو الأسناء الحسن لذاته الذي عرفه علم وهو أن يرويه راون يقبل تفرده بالحديث أي راون حسن الحديث ضبطه ليس بالدرجة العليا ولو تفرد بأصل أو تفرد بحديث قد يقبل تفرده لكن ليس بالدرجة العليا من الحفظ والضبط بحيث يلحق الحديث بحديث الصحيح فهو نسميه حديثا حسنا أي من ومن غير حاجة أن يعضده غيره. هو يقول هذا على هذا الكلام الخطابي قالوا الحديث اشتهر مخرجه أو عرف مخرجه واشتهر رجال رجاله قد عرفوا بالرواية ليس من مقلئ الرواية أو من, من تكلم فيهم ومخرجه أيضا مشهور لم يأتي بسنة تتوافرهم الدواعي لنقلها مثلا لا يأتي بحديث في فضل ما ثبت أصله في الحديث الصحيح فكانه قسم حديث الحديث الحسن وحديث حسن وحديث ضعي حسن لغيره وحسن لذاته خلال سنوات كلام الخطابي ما يعني ما نقول هو المراد به الآن أصبح الصحيح لغيره اشتهر مخرجه يعني. يعني طبعاً كلامه حسب ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر حاجة. طبعاً لا يريد عرف مخرجه واشتهر رجاله واشتهر رجاله, رجاله, رجاله إبل الرواية وليس رجاله اشتهر رجاله بالضبط. صار الكلام الخطابي اشتهر رجاله إبل الحديث ليسوا من المقلين. بل هؤلاء قد عرم كما يسمي بعضهم شيخ فلان شيخ صالح الحديث أي رجل قد عرفه بالرواية لكن لم يكن بذلك الضبط. فمراده فمراد الخطابي وهذا ليس ما أدشته رجال بالضبط والإتقان لأن هذا من قبل الحديث الصحيح وقاموا عليهما داروا أكثر الحديث وهذا يقبله أكثر علماء رواه يعني ضبطهم لا بأس به يقبلون الحديث والحديث لا ليس منفردا في في بس بسنة أو بأصل لا نظير له لم يروه أحد رواة الصحيح لك لو لوقت الإنسان يروي مثلا سنة مثل صلاة التسبيح مثلا هي سنة لوحدها فهل يمكن تقبل هذه السنة هاك الغريبة؟ من رجل بمنزلة حسن الحديث لا لا يمكن يأتي إلا, إلا رجل ثقة جبل وقد يحتاج أيضا إلى من يوافقه هذه سنة ليس لها أصل الحديث الصحيح لكن جاء رجل في فضل صلاة الضحى وفضل سنة كذا أو فضل مثل الحج أو بعض فضائل الحج أو ما شابه ذلك من هذه الأمور التي قد عرف أصلها أو ثبت أصلها فلا فيقبل العلماء طبعا هذا على كلام ابن الصلاح هو الذي على عامة العلماء وهذا ظاهر كلام العلماء أن الحسن أوسع من الصحيح قد يطلق الحسن من الترمذي يطلق الحسن على حديث هو فيها ضعف لكن قد رؤيت من غير وجه أي قد آت ما يشده من شواهد أو من متابعات وسماه حسن لكن هل مراد الكلام هنا هل مراد الحسن عند الترمذي هو الحسن المعروف عند المصطلح عند المحدثين أم أنه اصطلاح خاص له في كتابه الأظهر أنه اصطلاح له خاص له في كتابه وليس مراده ما الحسن الذي يطلقه العلماء أو المحدثون وكما ذكرنا أن الحسن كلمة قليلة الوقوع على ألسنة المحدثين المتقدمين ولو فتشت تجدها مثل حسن صحيح قد ثبت أن البخاري ذكر بعض الحسن بأنه حسن صحيح وثبت عن إسحاق أنه قال عن حسن صحيح لكنها أحوال نادرة وعامة العلماء صحيح أو ضعيف فالحسن لكونه لكن لم يكن نفظاً شائعاً فاحتاج الناس لكلام الخطابي وكلام الترمي يعتمدوا عليهم ولأظهر أن كلام الترميذي يريد به مصطلحاً خاصاً في كتاب لكن قد عرف من تتبع كلام العلماء أنهم يحتجون بأحاديث هي من قبيل الحسن لغيره أو الحسن لذاتي وربما ذكروه حسن كلمة محمد وغيره لكن قال هذا حجز حسن وقد يكون هذا حجز جيد وفي أحاديث أخرى يقولون صحيح فعرفنا أنه, أنه يعبرون تعبارات مختلفة ولم يكن لهم إيش اعتناء بضبط مصطلح خاص إن مجال الصراح بعد لكن الذي قاله هنا بن الصراح والذي مشيع عليه العلماء هو الذي وصع الحسن منه ما يجب أن يكون حسناً بأن يكون مجبوراً بغيره وما ما يكون بنفسه حسناً وهو الحسن لذاته وهذا قد اتفق على ذكر عامة من أتى بعد من العلماء هذا الشرط مثلاً بخاري مسلم هل يمكن يكون شاد أو منكا حيث يكون في أسانيد أقوى منه شانيد على شرط بخاري مسلم ممكن طبعا إيش ممكن الحفاظ الكبار قد يخطئون قد يروي مالك حديثه ما فيه وقد يروي معمر حديثه يخطئون فيه قد يروي العلماءين والثوري يخطئون حديثه فقد يكون حديث من الصحة لسانه ده لكن فيه خطأ ما من حافظ من حفاظ إلا ولو خطأ ما في أحد الذي كل حديثه متقن لكن خلاه منادرة وقد يكون على ظاهر زاد وهو معلول فيه علة وشذوذ التضعيف يختلف سيئة الكلام إن كان المحدثون أعلو أي طعنوا في الحديث بعلة خفية فلا يمكن لأحد أن يصححه بعده وإن كانوا قد ضعفوه لأجل راو فيه أو لأجل انقطاع فيه فهو عثر على ما يؤكد اتصاله فهو نيضا إذن نفرق بين تضعيف العلماء بالتعليل أو الحكم عليه بالشذوذ أو الخطأ من الروافة إن ما اتفق العلماء على أنه معلول لا يمكن لمتخير أن يصححه وأما ما اختلبه به ضعفه التلمذي أو حسنه او صححه التلميذ وما جاء اخر يشضعفه فهذا لا بسله الحديث الذي اتفق الذي على عل المتقدمون هذا لو جمعت طرق الدنيا كلها بأسرها لن يكون حديثا صحيحا لأن العلة العلة أمر خفي وهذا لا يتقنون المُؤلّه المحدثون الذين جمعوا الحجّة كلّه أنت غاية ما تجد أنت تجد كتب بين يديك وهم الحجّة ج جمعت عشرين في في رأسهم أكثر من ألف طريق أو مائة طريق كما يقول بعضهم الرامحذّي قال الذي في الذي ليس عندي فيه إلا مائة طريق أنا فيه تي فهي شيخ ذكر بين الحمراض والحجي الضعيف عند الإمام أحمد والحسن الحسن قبيل الحسن لغيره والحسن لذاته أي. يشمل هذا وهذا وديش منوا فيه انقطاع فيه عنعنة مدلس أو فيه إرسال وهذا إذا لم يوجد في الباب يغيرون باب ليس فيه إلا حجي مرسل ومرسله من كبار التابعين يقبله كثير من المحدثين وإمام مالك في موطئه ظاهر بهذا وسنأدري الكلام عليه في باب المرسل والاحتجاج به. هذا البرنامج ليس له وقت هذا البرنامج هذا ليبدأ خلاص يستعين بالله عز وجل حتى ينتهي ومن استفادة الشيء بالمنتظر ورادة أن يترك الله رفك والله أعلم وصلى الله وسلم